فيا ايها الاخوه المسلمون ارسل الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين غزا العالم الضلال والبهتان وسيطرت عليه العقائد الفاسده والاساطير والخرافات وامتلئ العالم قبيل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام بالجور والظلم ايا ما كان نوع هذا الظلم سياسيا او اجتماعيا أو, او الى اخره فجاء النبي عليه الصلاه والسلام فوضع الامور في نصابها واعاد الى الميزان اتجاهه الصحيح ووضعه المتوازن وتجلى ذلك في عدة محاور ينبغي أن نحفظها ولا تغيب لنا عن بال هذه المحاور والمعالم هي التي أعاد بها النبي عليه الصلاة والسلام العالم إلى رشده أحيا بهذه المعالم الحق نصر بهذه المعالم كلمة التوحيد فإذا نحن قمنا بما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذه المعالم التي سنوضحها نستطيع أن نقيم عماد حضارتنا وأن نرفع راياتنا فوق الأرض كلها لكن الناس يتكلمون وحاسب والكلام لا يغني شيئا انما الذي يغني هو الفعل وقد شنع الله عز وجل على المتكلمين بغير فعل حين قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون وقال عز من قائل سبحانه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون نجد كثيرا من الناس ينتقد الأوضاع السلبية ويتشك ويتبكى ويقول الناس في فوضى اجتماعية وفي فوضى خلقية وفي فوضى سياسية وفي فوضى تربوية والشوارع والبيوت والمنتديات والمصالح والهيئات والأعمال الناس يتشكون منها شكاية بالغة وحين ننظر إلى العمل إلى الخطوات الإيجابية التي تصلح الحالة السيئة والواقع المر الذي نعيشه نجد خطوات كخطوات السلحفاه إن كانت والله عز وجل أمرنا بالسعي نحو العمل الصالح والمسارع إليه والاستباق إليه فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا مسابقة ومسارعة اذا هناك جد هناك إقدام هناك استغلال للفرص وتحي لها لا يوجد تقصير ولا تفريط ولا تواني ليس مجتمع كلام وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حين يستمعون إلى الهدي الذي يأتيهم من السماء على لسان سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم كانوا يبادرون إلى التنفيذ ولو كان مرا في ظاهر الأمر ولو كان هذا الهدي غير موافق لرغباتهم او ميولهم او اتجاهات نفوسهم البشريه الا انهم يقومون الرغبات والميول البشريه ويقولون سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا كم يقولونها في اول الامر بمشقه حتى حتى بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز في خواتيم سوره البقره فالصحابة لم يصلوا إلى الطاعة بحب وبتلذذ هكذا من أول الأمر بل بعد مجاهده كما بينا في خطب الطاعة من قبل المجاهد من جاهد نفسه وهواه في طاعة الله هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من جاهد نفسه وهواه في طاعة الله النفس والهوى يميلان إلى الانحرافات إلى إلى والله عز وجل يطلب منك ان توازن بين الجسد والروح بين الدين والدنيا بين الدنيا والاخره فتحتاج الى ان تلجم نفسك بلجام الشرع تحتاج الى ان تضبط نفسك الامار بسودا اسم الجهاد في مشقه المجاهد من جاهد نفسه وهواه في طاعه الله عز وجل حين نزلت الايات لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله جفى الصحابة على ركبهم باكم على الأرض فهموا الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يعني لو أظهرنا العمل أو أظهرنا الكلام سنحاسب هذا مفهوم أما ما نخفيه في نفوسنا سنحاسب عليه أيضا لو أن الواحد يفكر في أي تفكير أو يخطر بباله خاطر أو يهم بهم سيحاسب عليه أيضا برك الصحابة على الركب أمر ثقيل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تغفيوا حاسبكم به الله وجلسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم قولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا لأن الله عدل سبحانه وتعالى عدل في أحكامه عدل في تشريعاته سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فقالوا سمعنا وأطعنا حتى ذلت بها ألسنتهم ذلت بالذال اخرج لسانك حتى ذلت بها ألسنتهم يعني ذلت سهلت عليهم سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا حتى سكنت قلوبهم فنزل التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني ما تظهره من القول والعمل ستؤاخذ به أما ما يخطر ببالك مجرد خاطرة أو هم ثم تذهب إلى حالها لن يؤخذك الله بها وهناك درجات هناك الفكرة والهاجس والخاطرة والهم والعزم والنية والإرادة والعمل العزم والنية والإرادة لا يحاسب عليها الإنسان إذا عزم واحد على السرقة يحاسب ليس على السرقة بل على عزمه على السرقة هناك من يحاسب على السرقة وهناك من يحاسب على عزمه على السرقة الهم أقل من العزم والنية والإرادة الهم تغليب جانب الفعل أو الترك العزم والنية والإرادة 100% سأفعل أو لا أفعل إنما الهم 80% 70% 60% هعمل حسر مثلاً هكتب فلان مش هروح أصلي ده الهم طيب إن أنا هعمل تغليب الجانب يسمى هم هم لكن هناك نسبة أنني لن أسرق بـ 20% 30% 40% هذا يحاسب على همه أيضا اللهم إلا إذا ترك هذا الهم لله عز وجل فمن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسن بس هناك شر من هم بسيئة فلم يفعلها خوفا من الله في الحديث الآخر إنما تركها من جراي إنما ترك, الهم إنما ترك السيئة فعل السيئة التي هم بها خوفا مني إذن من هم بالسيئة وغلب جانب الفعل ثم لم يفعل لأن الظروف غير مواتيه أو لأنه وجد أحدا بالمكان يحول بينه وبين تطبيق همه فإن هذا سيؤخذ بالهم بسيئة سيكتب له هم بسيئة ولم يتركها خوفا من الله عز وجل بل تركها خوفا من البشر أو لأن الفرصة لم تسنح أو لأن الظروف غير مواتية ليس هذا موضوعي لكن الصحابة رضي الله عنهم كان النبي عليه الصلاة والسلام يلقي عليهم الهديا الذي ينزل على قلبه من السماء فيسارعون إلى الامتثال والامتثال في أول أمره كان شاقا صعبا فكانوا يمرنون أنفسهم سمعنا واطعنا حتى ذلت بها ألسنتهم فحينئذ يسيرون في الطاعة بإذن الله عز وجل سير البرق أو سير الريح المرسلة هكذا قامت المعالم التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام في بعثته وسوف نذكرها ايجازا وإشارة وتفصيلاتها إن شاء الله عز وجل في خطب قادمة أول معلم من معالم بعثه النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث بالحق صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحيم وان من امه الا خلفها نذير في ايه اخرى الكتاب الذي انزل على النبي عليه الصلاه والسلام انزل بالحق وبالحق انزلناه وبالحق نزل الذي اتانا به النبي عليه الصلاه والسلام في تشريعات الاسلام كل كلها اصولها وفروعها هي الحق يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ودين النبي عليه الصلاة والسلام هو دينه الحق انك على الحق المبين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ايتان إحدهم أو ثلاث آيات تدوران في هذا الفلك الأولى في التوبة والاخرى في الفتح والثالثة في الصف ودين الحق ليظهره على الدين كله وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه فيما رواه الإمام الترمذي والامام أحمد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع لا يتم إيمان عبد ولا يكمل ولا يقوم أصلا حتى يؤمن بأربع هذه الاربعه تبدا بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد ان لا اله الا الله هذه الاولى لا يؤمن عبد حتى يؤمن باربع لا يقوم ايمانه اصلا ولا يتم ولا يكمل حتى يؤمن بها حتى يشهد ان لا اله الا الله واما الثانيه واني رسول الله بعثني بالحق هكذا الرواية واني رس... رسول الله بعثني بالحق وأما الثالثة ويؤمن بالبعث بعد الموت إن الله سيبعثنا بعدما يميتنا ثم يحاسبنا وأما الرابعة التي لا يؤمن عبد حتى يؤمن بها وحتى يؤمن بالقدر خيره وشره يعنيني في هذا الحديث المعلم الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالحق والحق المبين كما وصف الله عز وجل إنك على الحق المبين اذا لا نحتاج إلى شيء غير هذا الدين من ناحية تنظيمات والتشريعات وما يتعلق بحياتنا كلها اللهم الا اعمال العقل في المعطيات الدنيويه كالطب والهندسه والتجاره والزراعه بالحدود والضوابط التي جاء بها الاسلام هذا هو المعلم الاول اني رسول الله بعثني بالحق فما هو هذا الحق وهل له انواع وما هي اصوله وهل له اهل وما صفات اهله وهل هناك مواجه للحق وهو الباطل نعم ما مواصفات الباطل وما مواصفات أهله وما عاقبة الحق وأهله وما عاقبة الباطل وأهله هذا له مقام خاص لكن أنا أشير إلى المعالم التي ينبغي أن ننطلق منها فلنثق أن شريعة الإسلام هي الشريعة الحق الحق الظاهر المبين الذي لا نحتاج إلى من يشرحه ما فيه شغمود ليس هناك غموض في الحق الذي جاء بالنبي عليه الصلاة والسلام لا غموض ولا التواء ولا تعقيد ليس هناك تعقيد في الحق الذي جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيع الإنسان أن يقوم به وليس هناك التواء فلا يستطيع الإنسان أن يتفكر فيه بل واضح قطرة الله التي فطر الله الناس عليها هذا هو المعلم الاول اني رسول الله حتى يشهد اني رسول الله بعثني بالحق المعلم الثاني ان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل الى العالم كله احمره واسوده يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله الايه ان ارسلناك الى الناس كافة بشيرا ونذيرا كافة بشيرا ونذيرا وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي صح عنه كان النبي يبعث الى قومه خاصه هذا الحديث عند البخاري ومسلم من روايه جابر بن عبد الله وابي هريره رضي الله عن عنهما كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه وفي رواية وبعثت الى كل احمر واسود فالاحمر هم العجم الروم والفرس وما شابه غير العرب يعني والاسود يعني بهم العرب او الاحمر هم الجن والأسود هم الإنس كما قال بعض شراح الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين الإنس والجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قل أحيى الي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به سورة كاملة اسمها سورة الجن كان النبي يبعث إلى قومه خاصة تنتهي رسالة هذا النبي في تشريعاتها حين يأتي نبي آخر ويبقى الاصل الذي يدر من آدم إلى خاتم النبيين والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه وهو التوحيد دم بيختلفش من نبي الآخر التوحيد لا يختلف من نبي إلى آخر فهذه تسري من آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة لكن كل نبي كان محدود ببيئه خاصه واذا جاء نبي اخر ينسخ رساله النبي الذي سبق اما النبي عليه الصلاه والسلام فقد بعث الى ام القرى ومن حولها لتنذر ام القرى ومن حولها ولذلك ما تقولش مصر ام الدنيا خطا مكه ام الدنيا مش مصر واحنا بنحب مصر وبنموت في ترابها وندافع عن ارضها وسماها وما حدش يقول اي كلام ولا يعاقب على الكلام ده لكن عدل مفاهيمك مكه ام الدنيا ليست مصر لان الله تعالى يقول لتنذر ام القرى ومن حولها وثبت علميا ان مكه هي مركز الارض في ابحاث علميه المهم النبي عليه الصلاه والسلام أرسل إلى الناس جميعا قال كان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعث إلى الناس عامة في رواية وبعثت إلى كل أحمر وأسود في رواية وأرسلت إلى الخلق كافة تعدد الروايات ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحديث اليوم ويقول بعد شهر وبعد سنة وبعد اثنين فتتنوع الألفاظ هذا واحد من الأسباب طب ما ينبني على ذلك عالمية الرسالة هل عالميه الرساله تشغل المسلمين اليوم في عمومهم لا. لا لا لا فيش الكلام ده الفاتيكان الفاتيكان انشط من المسلمين في في عالميه النصرانيه رغم النصرانية النصرانيه ليست عالميه سيدنا عيسى خلى النصرانيه محليه حين قال كما في سوره الصف ومصدقا ب... ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يعني يقول لهم تنتهي النصرانية عندما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيجب عليه من يتبعوه الفاتيكان أنشط من المسلمين في عالمية الرسالة وإذا لم يقوم المسلمون بعالمية رسالتهم على مستوى الدول والجماعات والأفراد فإن حضارتهم لا تقوم أبدا كله دلوقتي مشغول بالمحيط اللي هو فيه المصري بيدندن على المصرية والليبي بيدندن على الليبية أعني الجنسية الليبية والتونسي على التونسية والسوري على السورية والسعودي على السعودية كلها عدوا لأنا مصري أنا سعودي أنا ليبي أنا تونسي كانت ماتت فترة دلوقتي ما عدناش من يسمع عن أخبار العالم الإسلامي إلا النزر اليسير بقينا في إطار ضيق حصرونا فيه في العصبية المنتنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إننا نخليهم مضيقة في حدود المكان اللي انا فيه الفتي كان عندهم مليارات المليارات تريليونيات من الدولارات بيل جيتس بتاع الكمبيوتر رصد هو رجل ده ميزانيته بتقدر بميزانيت 35 دولة أفريقية وأسيوية منها مصر فلوسه بميزانيت 35 دولة أفريقية وأسيوية منها مصر كما تقول التقارير رصد مبلغ أنا لا أذكر ملايين لا أذكر الرقم لا يحضرني قرأته قديما ولم أستطع تحصيله الآن رصد هذا المبلغ تحت إذن الفاتيكان للتنصير في افريقيا وال_فاتيكان عندهم افريقيا نصرانيه عام 2025 كانوا قبل كده إلى عام 2000 وابطل الله قيدهم لكن عملوا جوله ثانيه ورسمين الخريطه عندهم الصليب فوق افريقيا باسرها ينصر المسلمين طيب اين المسلمون جماعات ودول وافراد الفيسبوك والانترنت اولادنا قاعدين يعملوا فيه ايه دلوقتي عادي يشيره ايه ويفسفسه ايه كل واحد عادي يكتب نقطة عادي يعلق كده في السياسة والاقتصاد والاجتماع كأنه يعني ابن زمانه ولا درس اقتصاد ولا درس سياسة ولا درس استراتيجية ولا درس امن ولا درس وعادي يقولك يحكم على البلد كلها جيش وشرطة ودين وفوق وتحس قللك احنا الشباب واحنا الكبار واحنا الصغار ماشي عم على رأسنا من فوق لكن اشتغل باللي تقدر عليه لو سخر الفيسبوك الذي يدخل عليه ملايين المسلمين في أنحاء العالم لتفليغ رسالة الإسلام يبقى احنا أعذرنا إلى ربنا لكن في كم صفحة بتبلغ لسان على الفيسبوك يبقى اعمل إحصى كده الله يكرمك هتلاقي معظم الصفحات كلها قاعدين يديشه في كلام مليش علاقة بأي حاجة وما تصفيش منه أي حاجة واعدين يجادلوا بس وتلاقي خمس ست صفحات عشر صفحات واحد يقول فكرة وخمسمية يردوا عليه ويستموا في بعض صح والوالصح وما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا اوتوا الجدل هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا اوتوا الجدل سفسطة الجدل يعني ايه مجرد هات وخد في الكلام ارد عليك ترد عليك ترد, عليك ترد عليك ترد عليك ترد عليك وفي الاخر كل واحد يعمل للتاني حاضر على الصفحة بتاعته ويخسروا بعض وان ما خسروش بعض يفضلوا يشتموا في بعضه وتاني يوم بعد ما يناموا يصح يستموا في بعضه برضه لان كل واحد مش عايز يوصل للحق لان ما هوش عارف الحق اصلا او تايه الحق في جملة المبادئ الموهومة واعز يدور حوالين نفسه لو ان هو معا ردي من الحق لما يلاقي غيره نطع بيها حيقول سمعنا وقطعنا زي الإيمان الشافعي بالظبط رحمة الله عليه حطينا المبدأ الحلو ده لو إن المبدأ ده تحط على الفيسبوك على الصفحات كلها هتلاقي التعليقات كلها إيجابية ولو في تعليق سلبي حيرجع بسرعة للحق بيقول ما ناظرت أحدا ما ناظرت أحدا إلا رجوت الله عز وجل أن يظهر الحق على لساني ما انا وافرتوا احدا ما ما هو اللي على الفيسبوك ده كله مناظرات او على الانترنت وبلاش حتى يقولك ما احنا كلنا عندنا فيسبوك اللي في المجالس كلها كل واحد يجادل وبس ويعلى صوتهم على بعض وفي النهايه ما وصلوش لاي رؤيه مشتركه صح ولا مش صح ده انا حعطيك مثال بس او اثنين مساله الادام في مجلس الشعب في اثنين اجتمعوا على راي دلوقتي فيها كل واحد يخبط كل واحد يقول المساله سهله واحد اذن وانت خلاص كان رسمك الشعب يسكت خلصت الأذان بعد ما يخلص يقول له إحنا إن شاء الله هنحاول نعمل واحد اثنين ثلاثة وكان هو قبل ما يقوم يقول أنا سأرفع الأذان أو يعمل أي حيل يعني المهم مش هعد أناقش عشان ما دخلش أنا الطرف ثالث المسألة سهلة من الطرفين ممكن ده يلام وده يلام هنقعد نقول خدت مننا يديه المسألة دي لحد دلوقتي ولسه هتاخد طب مساله الإضراب اللي عايز يتعمل بكره في كم واحد مؤيد وكم واحد معارض وكم واحد بيناقش وكم واحد مش عارف ايه يعني امبارح واحد بيقول لي ده فلان بيقول احنا ننزل وفلان بيقول احنا ننزل ولازم ندمر ولازم نعمل ولازم نخلي والثاني يرد عليه 70% يقول لك لا مش نازلين و30% بيقول مش عارف ايه والمساله بسيطه خالص شوف من اللي بيدعو للاضراب وشوف ايه الانجازات اللي اتحققت وشوف ايه اللي هيترتب عليه واحكم وفي النهاية الحكم بتاعك برضه هيطلع طرف ثالث هنزود الطين بله أعدين يتكلموا بس والدنيا تتعقوا قدام عينينا ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل فهنا يعنيني لو انشغلنا بعالمية الرسالة سنبحث عن المهم والأهم سنضع جدولا للأولويات حتى لا تضيع منا الأوقات ولا تذهب الفرصة من بين يدينا لعلها لا تصنح بعد ذلك يبقى أول معلم من معالم الرسالة أني رسول الله بعثت بالحق وده ليه مجاله تاني معلم من معالم الرسالة بعثت إلى الخلق كافة ده النبي بقى يا عم احنا ملنا احنا بقى لا ملنا ملنا ونص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني وده آية يبا حملنا على ما حملناش. حملنا آش حملنا أمالة الرسالة نحن نخليها عالمية طب ايه تاني فلهذه سبيل سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني طب إيه ثالث ليوب... ألا هل بلغت اللهم فاشهد ليبلغ الشاهد الغائبات طب القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أنذركم به يعني الصحابة ومن بلغ يعني كل اللي القرآن يبلغه مطالب بإنه يقرأ ويعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه جهود المسلمين راحت فيه يعني انت بالك الحاجة اللي حرقه الواحد قطر لما تصرف ملايين الدولارات ملايين حد قال لي هنا قبل كده مش عارف كم مليون ملايين الدولارات عشان تستطيع كاس العالم ايه اللي حيتحقق لقطر ورا كاس العالم طب ريتهم عملوا ملايين الدولارات ده ايه خطة عشر سنين او خمسة علشان يواجهوا مشروع التنصير في دول الخليج. احنا كنا بنتكلم عن التنصير فين؟ في افريقيا لا انسى التنصير في دول الخليج تعارف الكويت في الخمسينيات كان فيها كم كنيسة هي ودول الخليج كنيسة واحدة دلوقتي في كم كنيسة واتبنت بأموال المسلمين عشرات الكنائس في دول الخليج بتعمل ايه؟ تعمل اللي بتعمله بقى تعمل اللي بتعمله واقرأ للاستاذ ابو اسلام احمد الله صاحب مؤسس جريدة صوت بلدي تصدر كل يوم جمعة في أخي فاضل بيوزعها هنا قدام المسجد وصاحب قناة الأمة القناة الوحيدة التي تواجه التنصير على مستوى العالم الإسلام الوحيدة الوحيدة اللي بتقوم بحماية التوحيد وصيانته ودفع الميلة للفاسدة وللأسف مش لاقين يدفعوا ثمن الأجرة بتاعة القمر لو كانت قناة رقص كانت لقيت بالهبل لو كانت قناة توكشو كانت الإعلانات نزلت رفة عليها بالملايين الإعلان بعشر تلاف وخمستاشر ألف جنيه في في الدقيقة أو في الثلاث دقائق نعم عشاننا قنابة وجه التنصير ستلاقي اللي يعينه وقفلت مرة وكفتقفل في التانية وهم في الشهر الأخير اقرأ ليه كده التنصير في دول الخليج رسالة تخيرها موجودة على موقع اللي هو عمله موقع ألكتروني سماه بلدي نت دوت نت يد بيد لمواجهة التنصير في مصر والعالم الإسلامي اقرأ بالأرقام المفزعة عن التنصير الذي يجفع أنا لما زرت الجزائر من ثلاث سنين كان أهم شي اشتركوا في قسنطينة وفي الجزائر العاصمة وفي ولاية أم البواقي يا شيخ كلم الناس عن التنصير يا شيخ كلم الناس الجزائر ما كانتش تعرف التنصير أصلا بيغزوها الآن التنصير أيضا العراق لما انضربت زي الدكتور محمد عمارة منقل عن الجرائب مترجمن قال إني كان في ميت منصر على ظهور الدبابات لتصير العراقيين وأفغانستان. طب الملايين بقى على مية رساله رقبة مين؟ رقبة الحكومات والجماعات والأفراد. كل واحد اللي يقدر عليه. ليه يقدر عليه؟ وإحنا عندنا هنا في سكندريه جمعية تبليغ الإسلام بمية ثلاثة وعشرين لغة. أي نعم على قد حالها لكن ده هو يعني بيخلصوا رقابينا من ربنا سبحانه وتعالى عندك لغة روح ساهم عندك إمكانات مادية روح ساهم عندك إمكانات أي إمكان لو أنت طبيب ورايح مؤتمر خد معك شويه كتب ووزعها على الناس الفرنسويين والإيطاليين والأمريكان والإنجليز وديهم وقولهم ده الإسلام يعرفوه ما خدتش كتب خايف انك تشيل الكتب قلهم اعرف أنت كم حاجة كده وانت قاعد معهم اعرف عليهم قل لهم أنا هنا طبيب مسلم والإسلام بيدعو إلى الطب في أعلى صوره ونبينا لخص الطب وقرآننا لخص الطب كله واشربه ولا تسرفوا مش الطب كله في الآية ده كله يسرفه تسرفوا ونبينا قال لنا تداروا عباد الله فإن الله ما أنزل داء أن إلا أنزل له دواء فإذا أصيب دواء الداء براء بإذن الله ده التشخيص والتوصيف الطب كله في الحديث داء والصيدلة أصوله بل ان عمليات العلاج في الطب مجموعه في حديث عند البخاري ان كان في شيء من ادويتكم يعني الشفاء ففي ثلاث ان كان في شفاء ده في ثلاث حاجات في شربه عسل او في شرطه محجم او في كيه بنار شربة العسل دي التي يتعاطاها الانسان زي الاقراص والحاجات السائله شرطه المحجم دي العمليات الجراحيه كيه النار دي الجلسات الكهربائيه والعلاج بالليزر والعلاج مش عارف بيه ادي اصول الطب كلها في حديثه ما يعرف طبيب ويقول المهندس يعمل كده هو كمان في ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا وغم... ثلاث شعب دي فيها اعجاز هندسي ده غير بقى الحاجات الثانيه فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقفه من فوقهم دي فيها اعجاز في عمليه هدم العمارات الكبيره بحيث ما تنتشرش وتهز اللي حوالين منها من القواعد تنزل في مكانها ده فيه حاجات عجيبه كل واحد يقول لكن من اللي بيقول كل راح يتفسح وياكل في المؤتمر الوجبات الغذائيه الحلوه وينزل في الفندق الخمس نجوم ويرجع بالدولارات واليوروهات والريالات وانا بالله وانا اليه راجعون اصبحنا بندور في فلكنا يبقى المعلم الثاني عالميه الرساله وده حناخد فيه ازاي نمشي في عالميه الرساله المعلم الثالث واختم بيه الخطبه معلم جميل قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث عند البخاري وهو عند مسلم ايضا بعثت بجوامع الكلم بعثت بجوامع الكلم يبقى من معالم الرسالة النبوية جوامع الكلم الله فبدا بيقول أعطيته خمسا لم يعطونا أحد قبل يعني خصائص النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطى نبي قبل ومن ضمنها أعطيته جوامع الكلم أو بعثت بجوامع الكلم طب إحنا علاقتنا بها إيه علاقتنا ده إحنا متصلين بيها من الشرعين والأوريدة جوامع الكلم اللي النبي عليه الصلاة والسلام بعث بها اللي هي إيه بعثت بها يعني إيه مش في محل البعثة من محل البعثة انا وامتى واللي قبلنا واللي جاي بعدنا احنا محل البعثه المدعوين والذي يدعونا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني بعثت بجمع الكلم جوامع الكلم هي القران الكريم وايضا جوامع الكلم هي الاحاديث النبويه يعني ايه الكلم يقولون قصر الالفاظ مع إشباع المعاني الفاظ قليلة لكن معاني واسعة فمعنى كده بيقولين إيه لا تكثروا من الكلام اللي إحنا بنوعه عليه خير الكلام ما قل ودل من صمت نجا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت والذين هم عن اللغو معرضون مفيش ثرثره ده هو حذرنا من السرفره شرار عباد الله الثرثارون المتشدقون المتفيهقون سرفارون يعني كلام جرايد كلام الليل والسمر والاعداد اهو كل اللي عنده حاجه بيقول ما ادريتش بيقولوا كذا سرفره والتشدق هو الذي يتكلم بفصاحه يحرك شتقيه بالكلام يريد أن يبين أنه الذي يستطيع الكلام وأنه الذي يهز المجالس و... طيب والتفيهق التفيهق جاء من التوسع يعني يتوسعون في الكلام الذي لا ينبني عليه عمل أو يبالغون في الكلام أكثر من اللازم بل إن من الأحاديث التي صححها بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ أن في آخر الزمان قوما يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة بألسنتها كما تأكل البقر بألسنتها يعني البقرة لما بتأكل بألسنتها بتأكل ازاي بقها واسع وبتلملم اببص كده على بقرة وهي تأكل في عالم الحيوان كده أو في الريف بص كده بتأكل كل الأشي مع البرسيم مع التبن وعده لم فهو بقى ياتي قوم في اخر الزمان يتكلمون في اي اتجاه سواء يحسنونه او لا يحسنونه سواء بيفيد او لا يفيد سواء بيغزي أو ما بيغزيش المهم يعمل دقيق في الدنيا فالنبي شبهه بالبقر فجوامع الكلم هي القران الكريم في كم تفسير للقران وهل انتهى تفسير القران من اول النبي عليه الصلاه والسلام إلى ايامنا هذه ما زال العلماء يفسرون في كتاب الله عز وجل والقرآن حمال أوجه وما زالوا يستنبطون معاني ليست عند من سبقنا تناسب أزماننا ليه؟ كلمة جوامع الكلم معناها أن القرآن كلماته لا ينفد عطاؤها كلمات القرآن لا ينفد عطاؤها بتناسب القرن الأول والثاني والثالث والرابع. في معاني أساسية في القرآن ما نقدرش أن نحن نحرفها زي التوحيد والعبادات والتشريعات وفي معاني أخرى تتجدد لكل زمن حسب أحواله وده شغل العلماء المفسرين أهل الاجتهاد وإلا كان الإسلام ينقطع بانقطاع معاني القرآن الكريم فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أهم معنى من معالم رسالتي أن أهتم بالقرآن وأن أهتم بالسنة لأن السنة والقرآن مثلان كلاهما أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام فكراش ان السنة من عند النبي عليه الصلاة والسلام ده من عند الله والنجم اذا هوى بعدها ايه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال في الحديث الذي صح عنه من الحديث المقدم ابن معدي كرب عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني اوتيت القرآن ومثله معه ايه اللي مثل القران السنه وعندنا اكتر من ايه في سوره البقره في سوره ال عمران في سوره في سورة الجمعه في سوره النساء في سوره الاحزاب تكلمنا عن الحكمه الحكمه اللي هي سنة سنه النبي ويعلمهم الكتاب والحكمه الكتاب يعني القران الحكمه يعني السنه فدي جامع الكلم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن حضارتكم بتقوم على استنباط واستكشاف معاني القرآن الكريم والسنة النبوية. لو بحثتوا في غيرهم، السكة غلط. ما فيش حضارة تقوم. ابدأ منهم. وبعد كده لملم حضارات الآخرين فيما لا يخالف دينك. إنما نبدأ نجيب من عند الآخرين ونركن القرآن والسنة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي من انبياء هذا الحديث عند البخاري من حديثه Pelgari ما من نبي من انبياء إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر كل نبي ربنا الدال أو معجزة البشر لما يشاهدوه يتبعوه ويؤمن به Sai Qai ما من نبي من انبياء إلا أعطيه من المعجزات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي اوتيته وحيا أوحاه الله إليه يعني معجزات الأنبياء السابقين كانت معجزات حسية بتأثر في مين في اللي شافها وحضرها إنما معجزة النبي عليه الصلاة والسلام الكبرى وفي معجزات أخرى لكن دي الكبرى أعظم المعجزات وأكبرها وافيادها القرآن الكريم وإنما كان الذي أوتيته كمعجزة كبرى وحيا أوحاه الله إليه إيه الوحي اللي ربنا أوحى للنبي عليه الصلاة والسلام؟ القرآن الكريم والقرآن الكريم إيه اللي ما يستغناش عنه؟ السنة النبوية كلاهما صنوان لا يستغني أحدهما عن الآخر فعايز يقول لنا حضرتكم تنبني على جوامع الكلم فإحنا بنستفيد حاجتين كلامنا يقل ويبقى مفيد زي ما كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام قليلاً وكان مفيداً وما زالت إفادته بتعمل إيه؟ شغاله لو أن في الأرض من شجرة نقلام والبحر يمدوه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفده كلمات ربي ولو جينا بمثله ماذا ده عايز يقول اهتموا بالقرآن والسنة حضرتكم تقول طيب ويه ثاني يبقى أول حاجة نلخص كلامنا قراراتنا تكون مختصرة وسريعة بعد دراسة مش نعود نعجن. تعطيك مثالا وأختم به في مجلس الشعب ربنا يوفق من كان فيه إلى الحق ويهديهم إلى ما يقوم بأمر هذه البلد منهم المحترف منهم المبتدئ منهم منهم منهم كل ده معروف منهم اللي بينشن صح منهم اللي بيلف ويدور كل ده معروف وحيتطور وحيتمرنهم وحيكتسبوا خبرات وحيكملوا بعض ده يقول كلام مائس ده يكمل عليه ده يقول كلام غلط ده يصحح له ودي الميزة ما هم باش فيهم البشر اللي المتقدم فيهم البشر اللي نص تقدم فيهم اللي بيفهم قوي فيهم اللي بيفهم نص نص اهي اختيارات سبحان الله يكملوا بعضهم الاصل ان يكمل بعضهم بعض مش ان يضرب بعضهم بعضا الغالب الاعم في اللي احنا استمعنا له في الجلسات اللي فاتت قرارات ولا خطب عاطفيه خطب عاطفيه دي خطب عاطفيه خطب عاطفيه هنا على المنبر نشحذ همم الناس ونشحن عواطفهم وندفع همامهم لكن في مجلس الشعب المفترض بيكونوا قاعدين مع بعض كل كتلة كتلة النور كتلة الرهالة عدالة كتلة الوسط كتلة مش عارف ايه واخدين قرار مع بعضهم وفلان حيتكلم بالسنة والقرار واحد اثنين تلات اربعة فريق مش افراد يتكلموا وفلان حيتكلم عن كتلة كذا ويقدموا الورقة لرئيس المجلس يعملوا ترتيب زي اي اجتماع بيحصل زي اي شركة محترمة بتعمل جدول اعمال وتاخد قرارات يعلنوها والناس تسمعها. مش نسمع واحد يوم يتكلم ويغلط في لفظه ويعتذر عنها واحد في منظور الناس واحد يوم يتكلم ويستمت الثاني واحد يتكلم والباقي يعترض عليه واحد يقعد يتكلم يكرروا نفس الكلام بتاعهم طب زي عزاء بورسعيد بالظبط القتل في بورسعيد قام رئيس المجلس ان نحتسب على الله عز وجل كذا ونعزي اهلهم وربنا يجبرهم في مصابهم يبقى العزاء بلسان رئيس مجلس الشعب بقى بلسان مين كل الاعضاء كل واحد يقوم عشان يقول حنعمل قرارات ايه؟ ونحاسب مين؟ اني يبدأ فهو عزي مش عارف انت يا عمي بتعزي ما رئيس النبلس عزي يا عم الحاج من بدري واني واني واني وهذا الامر لا يصح وتلك جريمة النقراء وتلك مش عارف ايه يا عمي ما قالوا الكلام ده وخلصوه يقول وبنان عليه بنان عليه تاهد في الزحمة وييجي يقول وبنان عليه يقول واحد يقول خلاص خدت وقتك كله ده لسه ما تبدأ يا عم ببنان عليه ولو عايز تدندن بعد كده دندل واحذف على الربابه كمان يبقى احنا محتاجين جوامع الكلم جوامع الكلم في القرارات والفترة اللي احنا فيها مش عايزه كلام عايزه ايه قرارات ما عرفوش ياخدوا قرار لحد دلوقتي ضد اللي بيقطعوا الطرق خدوا قرار كان المفترض عايز عايز مين ديان ده لو شيخ منصور كان خد القرار من بدري يطلع قرار كده اهو اجتمع الكلمة فعضاء مجلس الشعب بأن كل من يقطع الطريق يضرب بالنار فورا خلصت المشكلة إنما مماطلة طيب المحاسبات طيب مش قرارات هذه دي جوامع الكلم والقرارات تكون قرارات لها معالم اجتيقة عموما معالم بعثه النبي عليه الصلاة والسلام متنوعة جمعت منها سبعا أريد أن ادندن حولها وأدور معها اما المعلم الاول اني رسول الله بعثت بالحق واما المعلم الثاني ارسلت الى الخلق كافه على ميتس واما المعلم الثالث اعطيت جوامع الكلم اسال الله ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون واستغفروه لعلكم تفلحون الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين اما بعد اما المعلم الرابع من معالم بعثه النبي عليه الصلاه والسلام فهو انه بعث رحمه الحضاره التي لا تقوم على الرحمه حضاره زائله والبلد الذي تنزع الرحمه من عموم اهلها بلد زائله رحمه الغني بالفقير والقوي بالضعيف يرحم الناس بعضهم بعضا ده حتى المرافق العامه نرحمها الطرق والحيطان وال والسيارات والاتوبيسات والقطارات لها رحمة حيوان حتى الرحمة بالحيوان لا تنزع الرحمة الا من شقي والاشقياء لا تقوم لهم حضاره بل يهلكهم الله عز وجل وكاين من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا شايف عتط فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكره فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها حسرة وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد والراحمون يرحمهم الرحمن اذا من لا يرحم لا يرحم لا يرحم لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا اي حاجه يفضل في نكد على طول يطلع من حفرة وحفظ حديره الرحمة قال النبي عليه الصلاة والسلام شوف شوف بقى ده حتى يعني انت بالك في رحمة بالجاني ورحمة بالمجن عليه تسد في رحمة بالجاني ورحمة بالمجن عليه لكن الناس حين يبتعدون عن هدي الإسلام ويحكمون الأهواء والعواطف يحكمون أحكاما جائرة ما هو من ضمن أسباب الجور في الحكم اتباع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وتحكيم العواطف ده برضه بيخلي الانسان يحكم حكم جائر الرحمه حتى بالجاني وبالمجني عليه من قبل الجاني إزاي يعني الكلام ده شوف الكفار كفار مكه عملوا ايه مع النبي عليه الصلاه والسلام اختصار الرحله 13 سنه في مكه عملوا ايه معه ومع الصحابه عذاب وإذاء وشتم وسب وتنكيل وطرد وسيطره على الاموال والبيوت وقتل خيرة الصحابه ده بايجاز في في المدينة عملوا ايه دخلوا في معركة بدر وهزمهم الله ودخلوا في معركة احد وماذا حصل قتلوا سبعين من خيرة الصحابة على رأسهم اسد الله حمزة جزعوا رجل النبي عليه الصلاة والسلام بالحفر اللي كان بيحفرها ابو عامر الفاسق عشان يوع فيها النبي عليه الصلاة والسلام اتلوحة رجله شجوا رأسه الشريف كسروا رباعية مقدم الاسنان دخلت حلقة المغفر حديد حديث دخلوا في الوجنتين من هنا صحابا ركنوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكان أمين رفعوا في مكان أمين فلما انجلت المعركة وحسوا بالانكسار والقرح الذي أصابهم ماذا قالوا ودعوا الله على المشركين يا رسول الله طبعا لو قال الله عليك بهم راحوا في داهية لكن يدعوا الله على المشركين كان وصلا ممكن يقدر وهو محق لكنه لم يبعث بلعن الناس لم يبعث ليدفع الناس إلى النار إنما بعث لينقذ الناس ليخرج الناس من الظلمات إلى النور يا أيها النبي إنا رسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا داعيا إلى الله مش نفرهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحاب من الأزمة اللي هم عايشينها قالوا ادعو الله على المشركين يا رسول المشركين فقال اني لم ابعث لعانه انما بعثت رحمه لازم الرحمه في أمة الإسلام الاسلام وديلها كيف ارحم الجاني دي لها حديثها يعني انا ممكن ارحم الجاني ان انا أخذ على إيده لاني لو سبته يستمر في الجنايه بتاعته يبقى العقوبه بتزيد انصر اخاك ظالما او مظلوما ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قل تاخذ على يدي لما تمنعه بنتك انت بترحمه لما لما تسيبه بتقول له سيبه لحد ما يعرف ايه العقيبه لحد ما ربنا ياخده اخذ عديد مقتدر أخذ عزيز مقتدر لا ارحمه وعلمه خد على ايده طب ورحمته لما تيجي تعاقبه تعاقبه على قد جريمته مش توسع دايره العقوبه هو اجرم وسرق كلم في عرضه ليه اجرم وقتل تتكلم في عرض امراته في عرض اولاده في عرضه هو ليه تتكلم في حدود الدائرة وطبق اقصى العقوبة المناسبة لردع امثاله ولجرمه علشان الباقون يعتبرون مش نبدأ بقى نملة الدنيا انتقام وتشفي لم ابعث لعانا انما بعثته رحمة ده معلم المعلم الكام ده اللي جاي الخامس يقول النبي عليه الصلاة والسلام انما اني لم ابعث معنتا ولا متعنتا انما بعثت معلما ميسرا انما بعثت معلما ميسرا التعليم التعليم من مهمات النبي عليه الصلاه والسلام ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه لا تقوم أمه بغير تعليم وحنعيش مع وسائل النبي عليه الصلاة والسلام التعليمية والرسول والعلم والرسول والعقل والرسول والمعرفة والرسول والمدنية حاجات عجيبة بس نرجع عليها إنما بُعيد معلما ميسرا يبقى تقوم حضارة الامه على التعليم ويكون فيه تيسير تيسير في كل شيء تيسير في التشريع تيسير في أخذ الحقوق تيسير في كذا بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أنه بعث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين بعث خلقا عظيما للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم هكذا وصفه ربه فقال النبي عليه الصلاة والسلام تطبيقا لوصف الله له إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية صالح الأخلاق دولة سابعة سبعة تقوم عليها الحضارة هي معالم بعثت بعثت بعثت أرسلت أرسلت كأن النبي أرسل يقول لن تقوم لكم قائمة إلا بها فنحتاج إلى النظر في هذه المعالم السبعة بإيجاز أو بتوسع حسب ما يقتضي المقام وفي النهاية أرسيكم إخواني أن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تذكروا الله قبل ذلك ذكرا كثيرا وأن تسبحوه بكرة وأصيلة وأن تستغفروه آناء الليل وأطراق النهار فوالله لا مخرج لنا مما نعيشه من أزمات متلاحقة أو رؤى ضبابية إلا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نحن نواجه الزحوف من الداخل ومن الخارج لهدم البلد فئات مش فئة وربنا قال إذا لقيتم فئة طيار معادي من قوة أو من برة فاثبتوا اثبتوا على المبادئ ما تغيروش واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفيحون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الاكثر منها اللي تذكرنا بأننا على هدي مش بنتصرف من تلقاء انفسنا بنتصرف بمنهجيه بكتالوج يعني بنتصرف باللي يكون نقطة ضوء في مسيرة حياة النبي عليه الصلاة والسلام اللي تركها لنا إلى أن تقوم الساعة ده تصرف اللي يحكمنا يرضي النبي ولا ما يرضهوش يشرف ولا ما يترفوش. فنصلي عليه عشان نفتكر بكثرة وحين نصلي عليه كثيرا شوف قال له يا رسول الله اجعل لك صلاتي يعني اشغل نفسي بالصلاة والسلام عليك كلما تمكنت قال اذا تكفى همك هم سياسة اقتصاد اجتماعي ترباو استراتيجي داخلي خارجي تكفى همك ويغفر لك ذنبك الاستغفار فقلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وذنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وسيدنا هود قال لقوم يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه قال ليه ثم توبوا إليه لا مشديا اللي هي بتاعت ويزدكم قوة إلى قوتكم يعني يقوين الله عز وجل ويمدنا ويثبتنا تذكر الله ذكرا كثيرا وصلوا وسلموا على نبي واستغفروا والزموا باب الطاعات بكل سبيل ده كله مش علاج عاطفي ده علاج حقيقة وده المنطلق وده القعدة الرئيسة وأي عمل دنيا وما ينبنيش على كده باطل باطل من كان يريد الحياة الدنيا وزناتها أن يوفي له مع ملاو فيه من كان يريد من كان يريد حرثة آخرة ومن كان يريد الدنيا دنيوته منها وما له في الآخرة من نصيب الطاعه الطاعب صلاة الفجر مساجد المسلمين فين منها اعمال البر والخير اللي قاعدين ينادي بيها اين هي في المجتمع عايزة تبع عنوان هي ماشيه على استحياء ده قل عمل الخير التطوعي قل وذكرت لكم من قبل مؤسسة رساله استمعت المشرف عليها بيقول في احدى القنوات ان انخفضت نسبة التبرعات اللي بتروح لهم بالملابس والعنافل للنص المفترض ان احنا في وقت الزنا التطوع والعمل الخير يعمل يحصل ايه يحصل فيه يزيد عشان يغطي حاجات الناس اللي مش لاقيين قلت لكم الطبيبه اللي بتعالج لوجه الله عز وجل في احدى المستشفيات الحكوميه وبتقول مثلا مال الزكاه خلاص اللي بيصرف على الفقراء في امراض خبيثه وامراض لا لا ينتظر بها العلاج لازم يكون فوري والا كل يوم بيضيع يا جماعة الزكرة وطلعنا الزكرة طب هاتوا من الصدقات اللي عندكم بالألوف والملايين يقولوا لاحنا لا بنطلع الزكرة بس الله. طب والناس اللي العملاء وما ما تعملتش حيفقدوا ضيع نيهم أو كليتهم أو كذا لا لاحنا طلعنا الزكرة عمل الطاعة يبقى ذكر وصلاة الله صلى واستغفار وعمل الطاعة من عمل صالحا من ذكر نقول ثومون فلنحي أنه حياة طيبة ولا نجزي أنه مجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر امورنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من اهل جوامع الكلم الذين يتكلمون فيعملون ما يرضيك يا رب العالمين اللهم اجعلنا من الساعين الى الخيرات المستبقين المسارعين اليها يا رب العالمين اللهم ول علينا خيارنا وصالحينا ولا تحكم فينا المفسدين ولا الاشرار يا رب العالمين اللهم من اراد بلادنا مصر او بلاد المسلمين مكروها او سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز